صدر اللماني والمنى فالعمر والضحى باهت لل ودعمت في دور اليتامى جرح الفؤاد بطعنة مسمومة فصرخت صرخ تتايهن والهاني جرح الفؤاد بطعنة مسمومة فصرخت صرخ تتايهن والهاني Shut the ice. Thank you.